ورجل طلبتهم رأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق أخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه هذا حديث عظيم القدر وفي فوائد كثيرة جدا ومنافع للمسلمين وفي دلاله على أبواب الخير العديدة هذا الحديث يصور لنا صورة دائما ما تشغل العقول وهي صورة يوم القيامة سورة يوم القيامة عندما يجمع الله الأولين والآخرين عيكم السلام وتدن الشمس للرؤوس رؤوس الخلائق فلما ينفخ في السور ويخرج الناس ليجمعوا في أرض المحشر على أرض هذه الأرض غير تلك الأرض التي نعيش فيها وهذه الأرض التي يجمع الله عليها الخلائق لا معلم فيها لأحد ولا مكان لأحد إنما الكل فيها مستوي والأرض مستوي يخرجون حفاة عراة حفاة عرات حفا عرا للعرض على الله تبارك وتعالى لا ينشغل أحد بأحد إنما انشغال الإنسان في ذلك اليوم بما قدم لأن الهم عظيم وإن كان يخرج الناس عوراتا إلا أن الرجال لا ينظرون إلى النساء والنساء لا ينظرون إلى الرجال. وفيما يحدث لنا في الدنيا فيما يحدث لنا في الدنيا دلائل على ذلك. من ضمن تلك الأمور التي تحدث أن الإنسان قد يصيبه هم عظيم، فيشغله عن زوجه التي تتزين له أو مش عارف إيه وتصنع ما تصنع. وهو لا يباه بذلك بل ولا ينتفث إليه لإنشغاله بهم أو بأمر عظيم يهمه لو لو قالوا الواحد بقى إنه هو الصبح مثلا سيحدث له كذا أو كذا أو عنده محاكمة بقرب الإعدام أو ما عرفش إيه فإنه لا بد أن يسيطر عليه الخوف والفزع والهول وما إلى ذلك فينشغل عن الملذات لأنه يشغل الأمر الذي ينتظره. هذه مقدمة فما بالكم بيوم القيامة في هذا دلالة على أن الناس يوم القيامة لا ينشغلون بمثل ما كان يشغلهم في الدنيا إنما ينشغلون بما سيحدث لهم من الحساب والجزاء وما إلى ذلك وفوق هذا الهموم الذنوب التي جاءوا وقد حملوا بها عند الله تبارك وتعالى. يأس هذا يحمل دمبه على عنقه، وهذا يحمل كذا، وهذا يحمل كذا. فهذا الحديث يبين فئة من الناس، هذه الفئة من الناس مع الحر الشديد والعرق الكثير والازدحام العظيم وضيق الناس بأنفسهم يوم الدين. هناك فئة من الناس. استفاهم الله وأنعم عليهم بفضله وقربهم جل ذكره فاستظلوا بظل عرش الله عز وجل يوم القيامة هذا الحديث يقول ظل الله وفي دولة أخرى ظل عرش الرحمن أو ظل عرش الله يوم القيامة فالمقصود بظل العرش هؤلاء يؤوون من حر الشمس وضيق الموقف وشدة الهول إلى ظل عرش الرحمن يوم يقوم الناس لرب العالمين وهذه فضيلة عظيمة وهذا عطاء كبير من الله جل ذكر أول واحد من هؤلاء الناس ذكره النبي صلى الله عليه وسلم هو الإمام العادل والإمام العادل يشمل الإمام الأعظم اللي هو الخليفة أو الحاكم أو الرئيس الذي يحكم في الناس يدخل فيه أولا ثم يدخل على رأي بعض العلماء كل من استرعاه الناس شيئا أو كل من تولى ولاية حتى يصل الأمر إلى الأب والأم الأب والأم الأب راعي لأهله أولاده وزوجته والزوجة راعية في بيت زوجها من أولاده وخدمه وما إلى ذلك يدخلون في هذا أيضا على رأي بعض العلماء وقدم النبي صلى الله عليه وسلم الإمام العادل لأن منفعة الإمام العادل عظيمة جدا منفعة التي تصل إلى الناس بسبب الإمام العادل أي الحاكم الأعظم العادل منفعة كبيرة يقوم بها أمر الدين والدنيا معه لو نظرنا إلى واحد زي سيدنا عمر هذا إمام أعظم وخليفة مقدم وأمير المؤمنين كيف صنع للناس اليهود والنصارى والبهائم تمتعوا في عهده لهم من كانوا من أهل الزمة أو من أهل العهد أو كانوا يسكنون بلاد الإسلام تمتع في عهده بالراحة والنعمة وشاع في عهده العدل حتى أنه كان يقدر أنه سيسأل عن تلك البهائم التي تمرض أو التي تضرب أو نحو ذلك وأيضا وهو الأهم إقامة الدين فأنه لو الإمام العادل أقام الدين فبالتالي سينتشر في الدنيا الرحمة والعدل والخير وما إلى ذلك. لأنه انتشار الخير يأتي بسبب تطبيق الشرع. تطبيق الشرع. لو أن الناس تطبق شريعة الله صب الله عليهم الخير صبا. أما إن الناس تنحي شريعة الله بحجة إنه أي سبب من الأسباب؟ فهؤلاء مستحقون للعقوبة. لا شيء. لا شيء يجعل الناس ينحون تحكيم شريعة الله. لا معاداة الكفار ولا تخطف الكفار على المسلمين. ولا, ولا ذلك كل ذلك يعني لا يعد سببا يجعل الناس لا تحكم مشرعة الله. إنما الناس ترزق بتحكيم شريعة الله. ترزق بفعل الخيرات والطاعات. فلو أن الناس أقاموا حدا من حدود الله لكان خيرا لهم من أن يمطروا أربعين خريفا أربعين سنة لو إنهم خطعوا يد سالح أو جلدوا من يستحق جلد أو نحو ذلك شخص واحد لكان ذلك خيرا لهم من أن يمطروا أربعين سنة والمطر مرتبطة مش المقصد أنهم يغراءوا بالمطر لا المقصد ما يترتب على المطر من الخيرات تخزين المياه نبات الأرض رغد الحياة ازدهار الثروة الحيوانية وما إلى ذلك من الأمور التي يترتب عليها انتعاشة الدنيا لو إنهم فعلوا ذلك مرة واحدة كان خيرا لهم من أن يمطروا أربعين سنة يكون لهم فيها الرغد والخيرات لذلك الإمام العادل له منزلة كبيرة عند الله، وهؤلاء الذين يعدلون فيما ولهم الله يكونون على منابر من نور يوم القيامة. منابر من نور يأتون يوم القيامة، منابر من نور يجلسون عليها هؤلاء الذين يعدلون في أهليهم وما ولوا عليه. ممتاز. والإمام العادل. إذا دعا في الدنيا استجاب الله عز وجل له حتى إنه يذكر أن عمر رضي الله تعالى عنه كان ربما تكلم وهو بالمدينة ينصح جيشا من المسلمين يغزو في أقصى الأرض ربما وصل وصل الكلام وصل الكلام إلى قائد الجيش واحد يقول هذا يعني يؤيد الصوفية والدرويش ومع نفسه أقول لك طبعا لا ليه لأنه إذا التقام الإنسان على شريعة الله لا يدعي شيئا حراما ولا يدعي شيئا يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم لو أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخطب على المنبر في المدينة وهو عمر الملهم يخطب على المنبر في المدينة وقد بعث جيشا يقاتل الروم في بلاد فارس مثلا أو بلاد الشام لنحدش يقول لهم الروم في فارس في بلاد الشام من ساعات كذا واحد يسمع الشريط ولا حاجة يقول لك الشيخ ما هو هي الروم كانوا في فارس أنا بضرب مثلا ببعد المسافة فقط وليس أنا عارف أن الروم مش في فارس هل من الكلام ف... يعني انا أقصد من هذا الكلام إيه أن الإنسان لما يجي يفهم حاجة يفهمها على وجهة صحيحة لو واحد يقول لك إيه أنا جبت سندوتش كبدة من عند الراجل بتاع الألبان والجبن أنت تأكد تماما أنه هو ما يقصدش سندوتش الكبدة هو يقصد سندوتش ربنة بس هو غلط في اللفظة مثلا أو يقصد حاجة عامه وهكذا فدي حاجة يعني بدهية للي عاوز الخير أصدر. أما الذي يصير الظلم بالناس فبقى يعني زي ما كان الشيخ محمد حسان كان بيتكلم في القطبة الجمعة الماضية عن أن الناس كلها بتشك في بعضها فاللي عاوز الشك بقى في الناس يعني يشك في أي حاجة ما فيش حاجة تقف قدام والدرجة إن هو ممكن يشك في ربنا سبحانه سلحانه وتعالي فأمهد. النبي صلى الله عليه وسلم بلغ ذلك إن الشيطان يأتيك ويقول لك مش عارف مين عم اللي من خلق إيه من سوّى إيه وتعب الغير لما يقول له من خلق الله وما عرفش وشغال بقى هو فبعض الناس كده يعود بقى يتشكك في كل ما حواليه وتجد هو أتعس الناس وأبعدهم عن الخير لأنه لم يبقى له أصل يرجع إليه ولم يبقى له يعني من يثق به فما الحياة بعد ذلك ما ما عادش في بق هذا هو, هو دي حياة ما عادش ينفع فيها تلاع. إنما العدل من عدله الشرع والمذموم من زمر الشرع أو المجروح من جرحه الشرع والجراح أنواع هناك جراح بسيطة خدوش تخدش الناس ثم تشفى منها وهذه لا يخلو منها البشر وكذا وهناك جراح متوسطة أحيانا يقع فيها المسلم زي الزنوب كذا يقع المسلم في بعضها وقد لا يقع البعض الخاص فيها من الخاصة من الناس وهناك جروح قاتلة هذه الجروح قد يشفى منها العبد وقد لا يشفى وهذه تقع فيها فئة فأ... من المسلمين فالذنوب زي الجواح فسيدنا عمر رضي الله عنه لما يتكلم وهو على المنبر في المدينة من انشغاله إن بهموم المسلمين وكأنه تخيل أن الروم يهجمون أن على جيش المسلمين هو بيخطب يقول مثلا يا الجبل يخشى انه الروم يلفوا يجوا من خلف الجبل المسلمين معسكرين المعسكرين فمن صدقه يبلغ الله عز وجل هذا الايه التنبيه التنبيه فيصل هذا التنبيه والله يكرمكم هذا التنبيه يصل احنا مش دلوقتي لو بكلم في أمريكا تليفون ايه المانع انه ربنا عز وجل يسخر مثل هذه الامور لأنه دي بتوصل عن طريق طبقات معينة فتعمل كده بس ما كانش في جهاز آوة لكن دي فدي حاجة رب دي من الكرامات هو الإسلام يقر الكرامات للصالحين مش للدرويش درويش دلم الصالحين دول فاسقين إنما المؤمنين هم دول اللي لهم الكرامة ونحن نؤمن بذلك أهل السنة يؤمنون بالكرامة للصالحين ويصدقون به سنعة أربعة أقدار لهم ده أنا والي بقى وقطع ما أعرفش إيه وأعملوا لي مقام وخلوا يعملوا العيد وعملوا له مولده لو قال كذا كان فقط ولكنه الله عز وجل أبعده عن ذلك وأبعد ذلك عنه فالصالحون لهم شأن آخر لا يقولون ما يخالف الشر ولا يدعون إلى ما يخالف الشر ويعلمون أنهم على كل حال مقصرون مذنبون يستغفرون الله كثيرا وإذا الناس حولهم يضعون في موطن أعلى من موطنهم فيأبون ذلك ويمكرون على الناس زي ما قال ابنه لما جه موت ضع خدي على الأرض لا أم لك أو لا أب لك يقول ابنه عبد الله بن عمر ضع خدي على الأرض لعل يعني إيه لعل الله تعالى لما يتحط خد على الأرض كده فإن ربنا يرحمه ويل لعمر إن لم يرحمه ربه وهو عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ذا حالهم فالإمام العدل الذي يحكم المسلمين وإذا عدل فيهم كان مستجاب الدعوة فإن الإنسان عادل صالح فالله عز وجل استجب له الدعوة وهذا كثير وارد في الحكام الذين حكموا بشريعة الله وأقاموا العدل ورفع الظلم وأقام شريعة الإسلام هؤلاء كانوا يشهد لهم باستجابة الدعوة قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك أما الذين تولوا أمور المسلمين فأفتدوا وشقوا عليهم وعطلوا شريعة الله فهؤلاء أمرهم عظيم عند الله يتفاوتون في الدرجات يتفاوتون في الدرجات أو بمعنى صح في الدركات التي يستحقون بها العقوبة هؤلاء حالهم مختلف وهؤلاء من شرار الناس عند الله تعالى يوم القيامة ولو لم يكن إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم من تولى من أمر أمتي شيئا فشق عليها فشق عليه فلو لم يكن لهم إلا ذلك فكفا فإذا شق الله عز وجل عليك في عند الموت شق عليك في القبر شق عليك يوم خروج الناس لرب العالمين وشق عليك في الحساب وشق عليك في الأمور التي معدها فماذا يبقى لك لمن نقش الحساب عزه فالإنسان إمام العادل هذا على رأس الذين يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله وبعد ذلك ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الشاب الذي نشأ في طاعة الله سبارة وتعالى لأن الشباب من غالبة الشهوة تجد الشاب لا يقطع عمره في طاعة الله، إنما معظم الشباب لا يقطعون حياتهم إلا في الملاهي على الأقل، مش في المعاصي، في الملاهي على الأقل، يعني اللي هو أحسن نسأل السلام أحسن واحد فيهم ده اللي يلهو، يقول لك وأنا بعمل حاجة حرام يعني يلهو ويلعب ويضيع عمره، ثم بعد ذلك يحاول أن يتدارك ما فات. ولكن إذا كنت مقبلا على الدنيا محبا لها وحولت ذلك إلى طاعة الله عز وجل فهذا أعظم لك في الأجر عند الله فش وكذلك الأمم تنصر بالشباب الأمم تنصر بالشباب لأنه لو إن الشباب طالحين وبعاد عن الجد وبعاد عن العمل يعني إذا الأم عاوزة تبني شبابها اللي يشتغل ويعمل أم عاوزة تفوز وتنتصر شبابها اللي يجاهد ويدعو لأمة عاوزة تحس بكونها أمة شباب يبقى الصلاح في شبابها لذلك الغربيين الآن مرعوبين من مسألة أنه شيخوخة بلادهم أنه عندهم الأولاد مفيش نسبة الأطفال عندهم قليلة لأنه هم بيعملوا فلوس قتير للم يولد والد أو اثنين أو ثلاثة هذا تبقى حاجة يوم عيد عندهم لما يحصل هذا وتفكه الأسر وما إلى ذلك فهم عندهم رعب شديد من أن أغلب بلادهم كبار في السن أغلبهم كبار في السن طب. ومن هنا يدل ذلك على شيخوخة البلاد وبالتالي صدروا لنا بقى الحقن بتاعة التطعيم بتاعة لا البت ما دوزدشي وعندها تكيوسات وعندها مش عارف إيه وعندها مش عارف إيه ده كل سبب الحقن اللي جابوها ويطعاموا فيها البنات وشددوا قالوا لهم ايه ده هيحصل لكم مش عارف ايه وهيحصل لكم مش عارف ايه وللأسف يقتمع الأطباء والساسة آه على افساد البلاد واضرار العباد شوف دلوقتي نسبة المتزويات مثلا كام ونسبة اللي بينجيبوا منهم كام ونسبة اللي اطلقت كام كله بسبب الحقن اللي بيده لهم والأكل اللي هم أفسدوا على الناس عاوز تعرف الكلام ده صح ولا غلط هتلبث البذوية اللي هي ما راحتش خالص المدينة أو الفلاح اللي ما راحتش ل راحت المستشفى لا حاجة تلاتة جوز النهار تتحمل بكرة أما البذة بتاعة المدينة دي تلاقي كل ميت واحدة بل كل ألف واحدة لما واحدة تحمل علاقو أقل اللي حاجة تحمل بعد سنة كبيرها ست شهور طب لو واحد حاملة ممكن تسقط مرة واثنين وثلاثة دي كلها حاجات مخططة ومدروسة العقارات اللي تتاخد ديها عقارات بعيدة قويلة المدى تشتغل تفضل مع البيت من الهواء صغيرة لغاية لما تكبر في حاجات متفق عليها تعرف عليها عندنا الأطباء وأدركوا قيمتها ان دي بتعالج من مرض مش ده اللي احنا بنتلم عليه انا بنتلم على الأشياء اللي هم خصوا بيها الحريم بالذات لقيت للراجل ليه الراجل ما عميوش في كده لأن الراجل يعني فيه الأجهزة عند الراجل لها طبيعة خاصة طبيعة خاصة أما المرأة فهي ممكن يلعب هو على كذا مكان لعب عندك الأنبوب اللي هو بيلقط البويضة ومش عارف فيه بتاع ده لو حصل فيه حاجة ما عدتش ينفع يبوز يدوب وهو شديد التأثر جدا السكر أول ما بيبدأ عند الإنسان بيضرب الـإيه الحاجات الدقيقة في الجسم فده من أدق الأشياء عند الـإيه عند المرأة وإذا الـأ أنا بيتعطلت وبازت ما عادش ينفع إني تحمل طبيعة مستحيل مستحيل يدخل في عملية الـإيه تلقيح بالخِحدة بيستلك أديه آه عشان تعمل تلقيح أولًا 99% وتسعين 99% منه بيمجحش ولكن أقل حاجة خمستاشر ألف الموظف اللي ببطلع ربعمية خمسمية جنيه لو ألف جنيه وسكن في شقة جار هيقدر يعمل كذا مشيء؟ هو يقولك لا بس أنا طلعتها واستريح منها وخلاص وإن شاء الله ولكن آه الناس يعني عندها فالشاهد من هذا الكلام إنه الحاكم العادل والأمة التي تعتني بشبابها دول بيوصلوا ويترقى لو إنه الحاكم العادل منع دخول المفاسد إلى بلاده وقام حارسا عليها حتى لو لم يكن مسلما. لو لم يكن مسلما. أنا بقول لو لم يكن مسلما دي مش دخل في الـ في في الـ لا هو كفر يدخل النار لكن ينال احترام قومي. ينال احترام قومي على الأقل يقول لك إيه مش عارف مين مؤسس أمريكا العظيم وحط صورته على على على الدولار والحاجات دي وما وفلان وفلان من أعظم رؤساء أمريكا. وفلان مؤسس اللي بتاع الصهيوني أو فلان نالوا احترام ولا لا كان الشيخ محمد الغزالي رحمة الله عليه بعض اخواننا اللي مش فاهمين الموضوع كان يعيبوا عليه في هذا الكلام لكن هو محق قال كان بيقول ايه ان الولية رئيسة وزراء امريكا دي كان اسمها ايه ايه أم مش امريكا رئيس وزراء اسرائيل ماير كان بيقول والله هذه المرأة أحسن من رؤساء العرب ويطلع بعض الإخوة يقول له المشاهد. الشيخ تأضل الكفار على المسلمين وبتاع. لا هو الشيخ يقصد إيه؟ إن دي مرأة بذلت لقومها وأقامت لهم دولة وجعلتهم سادة في العالم بعد ما كانوا أحقر الناس أما رؤساء الدول العربية أذلوا قومهم رغم أنهم سادة الناس من اللي يستحق الاحترام في الاثنين دول هي طبعا هي رب عدو لك تحترمه ورب حبيب لك تبغضه سبب تصرفاته سبب انحطاطه هو ده المقصد من الكلام وكذلك رئيسة وزراء صدر تتشرف دي بتاعة بريطانيا مش دي رئيس وزراء ولا زرية خارجية آه. وهكذا الولياء مشوار واحد لصدر خليته يدخل الكويت وشوف بقى اللي حصل بعد كده ايه مش مشهور واحد بس ده حتى لما رحت له ما بيتتش في العراق عشان تقول بتستحقر المسلمين هي بات عندهم يعني فباتت في السفينة ولا في الطيارة هذه عن أيهما يستحق الاحترام انت من وجهة نظرك كإنسان عادي أو كإنسان يسعى إلى بناء أمة تحترم الذي يسعى إلى تحقيق أغراضه ولذلك المسلمين الأوائل كان إذا كان العدو قويا وذكيا وفي نفس الوقت محترم يعني ما ما بالجاش الأساليب الخسيسة في القتال وغيره كانوا بيحترموه رغم أنهم عارفين أنه ده من أسوأ الأعداء إلا أنهم يحترموه عشان خاطر القوة والشجاع اللي عنده والتخطيط والمعرف يعملوا له ألف حساب فالشباب أي أمة تقوم على الشباب الشاب الذي ينشأ في طاعة الله تعالى وهو ده السن اللي بيقع قبل الأربعين ينشأ في طاعة الله ويبذل أغلب عمره في طاعة الله لا منع من الانشغال بالأمور الأخرى أحيانا لأنه ده أمر لا ينفق عنه الإنسان إلا أنه أغلب حياته ومشي في طاعة الله عز وجل وده همه لو سقط حاجة في الطريق هو ماشي طبعا لا يخلو الإنسان من السقط إلا أن حياته سن الشباب بتاعه مبني على رضوان الله وعلى طاعة الله عز وجل وده هدف الذي يسعى إليه يأتي يوم القيامة في ظل عرش الله عز وجل يوم يقوم الناس لرب العالمين أن الشمس تبنو من الرؤوس وذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود بعد ذلك من الناس الذين يظلهم الله عز وجل في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله رجل قلبه معلق في المساجد الرجل الذي ما يكاد يخرج من المسجد إلا ويتمنى أن يعود إليه يعني ينتظر الصلاة بعد الصلاة وجاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الرباط يذكر في حديث وانتظار الصلاة بعد الصلاة انتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط إذا أنت أصبغت وضوءك على المكار يعني توضعته شوف أنت في الصيف ساعات بتعرض إنك أنت بتلاقيش سخنة مثلا يعني في الحنفية أو نزبة في دول الخليج يعرفوا كده تلاقي ال المياه سخنة فيتوضأ ويحاول يكره نفسه ويصبغ الوضوء كويس بتعرض مشخونة المياه فده من باب الإصباغ الوضوء على المكار وكذلك في البرد عندك هنا في الشتاء مش كل الناس عندها سخانات قد يظن البعض ان الناس كلها عندها سخانات لا حتى في المدينة هنا أنت عندك ناس في المدينة ما عندهش بوتاجاس حتى يعني على يعني على قد خالص والطعام ووو وشوفنا ناس بتلف عاوزة ت ت ت حد شححتها أنبوبا عشان تجيب حاجة صغيرة كده العين تعلق عليها البيت العين أمرا سهل بالنسبة لك الأنبوبة غالية لا وهكذا فهذا بالنسباله في الشتاء المية سأعة وكون هو يصبغ الوضوء على هذا فله أجر وهذا من الرباط وكثرة الخطى إلى المساجد الرجل الذي يغضو إلى المسجد صباحا مبكرا ويروح إليه في آخر النهار بمعنى أنه في أوقات الصلاة من البكور إلى آخر اليوم وهو رايح جاي إلى المسجد كثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط والرباط من أحسن العبادات ورباط يوم في سبيل الله هذا خير من الدنيا وما فيه رباط يوم واحد الواحد يرابط في سبيل الله عز وجل خير له من الدنيا وما فيها فهؤلاء الناس اللي قلوبهم معلقة في المساجد هنا فيه هنا بمعنى الباء قلوب معلقة بالمساجد وعب ضرب فيه لم يعبر بالباء وكأن هذه القلوب رغم خروجها من المسجد إلا أنها وكأنها ما زالت معلقة داخل المسجد فضل. فهؤلاء الناس الذين قلوبهم معلقة في المساجد كان كبيرا في السن أو صغيرا كان كذا, كان كذا هؤلاء من الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ولا تجد قلبا على هذا الحال إلا وهو قلب المؤمن أما اللي هو أصل واحد منك يقول لك إيه طب الناس اللي بتفسدوا بتفسقوا بتعملوا قلبه معلق المساجد لا لا مش, مش هيب أكيد عمره ما هيكون قلبه معلق المساجد فهذه الصفة الصالحين الصالحين تجد كده فئة من الناس وهي قليلة تجد دائما هو قلبه يهفو الى المسجد احد الاخوه مر مر الاخوه قالوا لي ايه انه فلان ده شغال مرشد وهو مستحي انا عشرته كذا سنه فقالوا كانوا كثيرا يقولوا لي خلي بالك من فلان ده مرشد فمرتين ثلاثة كانوا ييجوا يقولوا لي ايه يا شيخ بكرة او بعد بكرة البطوع جايين ايه تاخد بالك طب، طب لو هو لو هو كده هيبقول لي أنا ليه طيب مش معنانا يعني، نعم، صح. الشاهد دارت الأيام وراحوا في سفر مع بعض رحيل المنفية عز عزوا في حد ميت من مكان زي مثلا بيكونوا سكني في شارع جنب بعض هنا فحد قريب ومسنات فراحوا عز وراه لقوا كمين على المدخل بتاع بتعادين تسلية وفي مسجد علي السلام وفي مسجد قريب منهم فالضبط مو أخف دهوا ونزلوهم كلهم ما عرفش ايه هو لو فجأة اختفى فجاه هو اختفى من بينهم ازاي ما تعرفش فقالوا ايه يبقى خلاص بقى هو ركن على جنب قال لهم ده انا وراهم كرده هو اللي ذكرناه بتاعهم مش عارف كيف سابوه مش قالوا كده طبعا كلهم ليه الكلام اتقال قلت له بص انا جيت قاعد ما قلت له والله خير وما تزعلش مني أنا بحبك وفعلا أنا بحبه حتى الغد الوقت الأخذة له يا أخي والله الوضع كيد كيد كيد كيد قال لي والله يوما ظلموني قال والله العظيم كان كان الوقت الصلاة وأنا وفعلا أنا الأخذة دائما أجد من الفجر إلى العشاء كان بيقول إنه أنا والله لما سمعت الأذان معدش ملبت نفسي فاا قدام المسجد فقلت إيه لقيت نفسي دامش كده ورحت على المسجد على طول قال إنما هم والله أنا كذا ولا كذا واللي بقولوا عليا ده ظلم فمثل زي ده هنفترض فيه طالما ما عندناش دليل قوي يؤكد إنه هو كذا يبقى إحنا كده نحمل على المحمل الحسن فمثل هذا الرجل لما حان وقت الصلاة شوف إيه اللي حصل خرب كده هو من بين الناس وده مش مستبعد هو من عادي ودخل في, في في هذا المكان وإنه بيحصل مع أكثر من واحد فالقلب المعلق في المسجد هذا قلب صالح قلب صالح وبالتالي من كثر تعلقه في المساجد لأن المساجد محل العبارة من كثر تعلقه يكون من الذين يظلهم الله عز وجل في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظل ثم بعد ذلك يذكر النبي صلى الله عليه وسلم رجلين تحبى في الله اجتمع عليه وافترق عليه وتحبى في الله يعني لم يجمعهما إلا طاعة الله عز وجل فيش حاجة جمع الدين الأخين إلا طاعة الله زمان تسمعه الشيخ يحكو تسمع. كنت سمعت مرة كلام للشيخ محمد اسماعيل بيتكلم على أن كانوا هنا زمان في السكندريه شاليس صغيرين في بداية يعني انتشار الدعوة ودعوة هما كانوا مع بعض المشايخ فبي بيحكي عن مدى الحب والتعلق بينهم من بعض يعني ت تسمع حاجات ممتعة ورائعة ودي حقيقة والناس جربتها وشافتها فما بالك باب الصحابة رضي الله تعالى عنهم كيف كان محبتهم بعضهم لبعض بعض لما ربنا عز وجل يذكر عن الأنصار بقول والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة منا أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة يعني أشد الحاجة والضيق يؤثرون إخوانهم على أنفسهم وتجد أنه لما نزل المهاجرون على الأنصار في المدينة جمع المهاجرون أفضل من الأنصار لأن المهاجرون جمعوا بين الهجرة وبين النصرة أما الأنصار أما الأنصار فهم إيه نصروا ولكن لم يهاجروا ومع هذا ففضلهم عظيم عند الله عز وجل وربنا مليح في القرآن مدح عظيم خالص زي ما ذكرنا كده فتجد ان احد المهاجرين لما ينزل على الاخيه من الانصار يقول له طب شوف بقى انا عندي متجوز اثنين وعندي داريت وعندي غطيه وعندي فلوس وعندي مش عارف ايه ويقسم عليه ويقول له خد اللي انت عايزه يعني اللي اللي يعجبك وسيب لي الباقي صحيح المهاجر بيتعفف لكن الانصاري يبذل ويلح على انه يقبل منه اخوه ويبقى زعلان لو ما قبلش منه وهكذا هذه المحبة. ودي ما نقصدش اللي عندهم بالعكس زودت اللي اتنين اللي اتنين زادوا من فضل الله عز وجل دا بقى عنده فلوس كتير ودا بقى عنده فلوس كتير وده مش عارف ايه وده مش عارف ايه وهكذا زاد صدق الاخوة وبالتالي من اعظم الاسباب التي يدخل بها العبد الجنة الاخوة الخالصة في الله عز وجل ومن احسن المنجيات يوم القيامة الأخوة في الله تبارك وتعالى وفوة خالصة من الاغراب لا منافع ولا غيره إنما هي أخوة في الإسلام إن تتحبه لأنه يطيع الله عز وجل فتجتمع إن تهو على الطاعة وتفترقون على ذلك اجتمعنا على هذه الطاعة وتفرقنا عليها فإذا ما كان الرجلين كذلك كان يوم القيامة في ظل عرش الرحمن جل ذكره ومن أعظم عرى الإيمان الإسلام الحب في الله والبغض في الله. فتكون من أعظم عرى الإسلام أو الإيمان الحب في الله والبغض في الله. تحب واحد في الله وتبغض آخر في الله. تحب ذلك لأنه مطيع لله عز وجل وتبغض آخر لأنه عاصي لله تبارك وتعالى. هذه من أوسف عرى الإيمان. فنحن نرى. إن المسلمين يوم القيامة إخوانا على سرور متقابلين ودول النبي صلى الله عليه وسلم ذكر منزلتهم عند الله تعالى وقعد يذكر فيها يذكر فيها يذكر فيها ويعلي شأنهم نهم على منابر من نور عن يميد الرحمن يوم القيامة وقعد يقول عنهم حاجات كثيرة فقالوا يا رسول الله دم دون النبيين دل ولا شهداء ولا مش عارفين فقالهم لا ليس كذلك لهم نبيين ولا شهداء فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم أناس من نزاع القبائل ده مش عارف منين وده مش عارف منين ومش عارف ايه مش عارف ايه ولكن التقوا على محبة الله تبارك وتعالى هي دي اللي لجمعتهم فقط فاستحقوا بهذا الدرجة العالية عند الله تبارك وتعالى حتى إنك إذا ذهبت لأخيك تزوره ربنا عز وجل يبشرك بالجنة لما جاء في قصة الملك الذي فضل اتبع واحد رايح زور أخو في قرية أخرى وعدين قال له انت راح فين قال له راح زور أخي فيها. قال له طب بينك بينه مصلحة بينك بينه منفع قال له لا ليس إلا أننا بحب في الله قال إيه إن الله يخبرك أنه يحبك ربنا بعتني كذا وراك عشان أقولك أن ربنا بسبب حبك لأخوك دور ربنا عز وجل إيه أحبك وأحديث كثيرة في هذا الباب فلو أن الناس حققوا هذه الصفة وهذه الخصلة دي تتحقق إزاي؟ حقق بأن أنت تغض الطرف عن عيوب إخوانك تبص في العيوب بتاعته مش عارفة تفتش عنها لا. تتغاضى عن العيوب وتنصح برفق ولين وتشوف الحاجة الحلوة اللي يعملها تشوفها حاجة كبيرة وكويسة وبتاع وهكذا وتخاطبه الطريقة الحسنة ومن ضمن الأمور التي تبعث على المحبة إلقاء السلام والتهادي والتذاور وما إلى ذلك من هذه الأمور التي تؤدي إلى توسيق عرى الأخوة بين المسلمين ومن الناس ومن الناس الذين يظلمه الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله يعني في ظل عبشة رجل لعثهم رأة ذات منصب وجمال يعني امرأة صاحبة سلطان وهي جميلة وهو طبعا هذه المرأة تتمع في الصفاتين دول فالنص كله ترغب فيها فهي بقى في واحد اجتمعت في واحد اجتمع فيها الصفات دول وفي واحد تحت ذيها اه في خلوة وخيرته تخلي بينه وبين نفسها في الحرام فأبى ذلك وقال بلسانه لها إني أخاف الله أو إني أخشى الله أو قال ذلك لنفسه بقلبه إن هو يخشى الله إنه يقع في هذه المحرمات أنه ما في السبب يمنعه دلوقتي إلا خوفه من الله تعالى وبالتالي استحقى أن يظله الله عز وجل في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله بعض الناس ممكن يستهون بعض هذه الأشياء لكن لا لا تستهن بها لأن الإنسان الذي يكون في موضع اختبار لا يثبت إلا من ثبته الله أما الإنسان اللي بره ده اللي بره اللي هو على الشط يقول له على الشط ده بيبقى عوام يقول لك أنا لو نزلت البحر ده هاخده من أول والأخر وكده مهم منش حاجة لكن لو نزل الأول يحط رجله كل ما يغرأ فزي ما قاله كده اللي هو على البر إيه آه، أو عشط عوان. أما الإنسان لما يقع في الاختبار، فالثابت من ثبته الله تعالى. عشان كده ربنا بيقول إيه؟ الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. إلى آخر الآيات. وبعد ذلك من هؤلاء الناس، شوف دي أسباب كلها تجعل الإنسان حصل مكانه عند في في هذا اليوم. نشوف الحوار دي؟ دي قدامك إن بتاع ده سلطان إن ما بقيتش شاب بقيتش عندك كل حاجة ممكن تعملها من الحاجات دي ممكن تعمل الحاجات دي كلها حال الله عز وجل من بينك وبين الصورة, بتاعت الصورة المحرمة دي وربنا عز وجل من فضه أبعدك عن هذه الأشياء فشو زباء الأمور التانية اسعى فيها طبعا لو قبوك تقول لك أنا لمسك رئيس أبعد تمسك امسك وزير وعتمسك امسك رفيره وعتمسك ولا لك دعوة خالص لأن ما من أحد يتولى أمر عشرة إلا ويؤتى يوم القيامة ويده مغلولة إلى عنق مربوط كبير إما أن يفكه عدله أو يلقى في النار بسبب الظلم الذي ظلم فإلا ويسأل عنهم يوم القيامة هل يتسأل عن هؤلاء الناس يوم القيامة فتولي أمور المسلمين امر عظيم مهما تكون ولايتك ايه ولاية محدودة ولا ولاية عامة ولا ولاية بتوسط او لا الى ذلك في كل دي ولايات؟ نعم اقول لا بس في في انواع من العمل رئاسة مش رئاسة انما هي خبرة يعني مثلا هو برأيك في هذا المكان؟ لو في ايدك ان انت متبقاش مسؤول يبقى احسن لو انت في ايدك ان انت متبقاش مسؤول لو انت متبقاش مسؤول واكد. إلا إذا كنت أنت أصلح الموجودين إذا كنت أصلح الموجودين والعمل مش هصلح إلا بيك يبقى في الحالة دي تستعين بالله وتقبل لأنه مش ينفع أن أنت ما تقبلش لو ما قبلتش تأتم لو عندنا واحد بس هو ده الوحيد اللي يصلح برئيس يجبر على أنه يمسك لأنه لأ عشان تصلح به أحوال العباد أما اللي عاوز يمسك رئيسهم هو الصالح البلد كلها وكلها عاوزين تمسك رئيس انت يعني بليك ان انت تخيل السخافة اللي الناس عايشه فيها واحد بيورمش جثا ومقدم ان هو عاوز يبقى رئيس دي من السخافات مش من مش من الحريات انما دي من السفاهات ورجل لم لم يستطع ان يخطر المهمه او المهنة بتاعته اللي يشتغلها هتقول لي لا اصله مسكين وعلى قد حاله ومش عارف ايه لا مش مش كده إنما هو راضي بهذا لأنه ذهمنته دي همته واحد يقول لك كده من الحقق الناس لا ما بنحققش إنما نتكلم على مهنة. نتكلم على مهنة. واحد يقول لك هو بحسن شلذية إيه عرفك إنه بحسن شلذية. لو هي دي فعاوزة إحسان ده كلها بتورس الجسم لنفسها. كله في بيته وامش لنفسه يعني في مهام مهام بتخلي فيه ولد ما عرفت إذا كرتف لكم قصة ولا لا؟ كنت في الموقف بتاع سكندريا دي. وط صغير كده كده. بالضبط واسمر والحر ايه ما قط الولا وشه من ال وبيبيع منديل وكده وحاجات صغيرة من العصير وما ومعرفش ايه فانا قلت اخد ايه اخد منديل منه خدت علبة انا مش عايز منديل بس قلت مش... فاخدت منديل علبة وديته جنيه هي بنفس جنيه ما بديتوش حاجة كبيرة يعني ولا حاجة الولا أبدا لازم يديني نص جنيه يا ابني مش هايز يا مرضاش أبدا أبدا طفل صغير طفل وإيه والحر والعرق نازل عليك دوية عادي ومتاع ومش مرضاش أبدا يا ابني الله دي طب يا حبيبة أنا مش هايز ما ديني قولي لا برضو ما أنا مش هايز فعل أنا بقيت مبسوط به بقيت مبسوط به لإني ده ما مسلش لما يعرفش يمثل، يمثل، هو ده هيمثل ده، ما يعرفش يمثلها. لما هو قال الحاد اللي هو تربى عليها أو تعود عليها. شوف ده لما تسند إليه أمور اللي زي ده مش هيؤخذ. لو إلا كان خذ الجنيه ولا خذ الخمس جنيه اللي هي حد الدهان. لا عشان نفسه أبيه. فكذلك الإنسان اللي هو بقى عايش ععيش في مهنة زي دي. إزاي يتولى أمور الناس؟ هو هيحسن في المهنة دي بس في الجماعة ممكن يخلي البلد كلها تورنش جزا صحيح مش, مش عملت ضحف صحيح ليه لأنه هي دي همته دي همته هو محسنش كده إلا كده فقط وهكذا يبقى إيه المفروض أنه يبقى اللي يترشح للحاجات دي يبقى في مقاييس كده هو محطوطة تؤهل اللي هو هيبقى لو لو بقى عندي مية مؤهلين متفق عليهم ده اللي يختار منهم إنما ما نقولش كده عاوز ترشح لا أسا يترشح ما هيلف على العيال بتوعب جزم كلهم ويجيب منهم توكلات آه والوقت بتاعه الم... هو في أسوأ من أنه هو المتهم في تخريب البلد كلها يقول له توكلات عشان ترشح هي في سفاها أكتر من كده أظن ما فيه سوء ولا سفاها في أكتر من كده ده لو يحصل في أي دولة تاني ده كانوا يعني, يعني حاجات عجيبة جدا تبو خلص بيته إيه ده كله طيب كان لازمته ايه الناس تموت والناس تعمل مش عارف ايه والناس بتعمل ايه لا والناس ايه ساكتة برضه فالانما انما كما قالوا قديما كل اناء بما فيه ينضح فالانسان فينا لو هو ما يستطعش يعمل حاجة كبيرة يعمل اللي يقدر عليه يعني بعد ذلك رجل تصدق بصدقه خلاص اخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه حط إيده في جيبه كده هو وتصدق كذا هو حط في إيد السائل فعلا فعلا إذا قديم ما تعرفش إذا قديم إيدت إيه لو أنه إذا قديم إذا قديم تشهد عليك يوم القيامة وإذا قديم أخرى هي إذا نطقت يوم القيامة هتقول أنا ما عرفتش هو تصدق بإيه بالضبط هذه لا يعلمها إلا الله ولو أن رجل قدر إن إذا في الشمال ذهي رجل لا يستطيع أن يعرف ما أنفقت الإيد اليمنى ولقد كان الصالحون يفعلون ذلك كثيرا فهؤلاء الناس اللي فيهم الصفة دي اللي بيعملوا كذا هؤلاء في ظل عرش الله يوم يقوم الناس لرب العالمين أظن دي كل واحد يقدر يعملها وفي حاجات والمحبة في الله تقدر تعملوها وكذلك أمور كثيرة نقدر نعملها فالإنسان يسعى ليحفظ مكانه يوم القيامة أنه يبقى في ظل عرش الرحمن طب الباء والزنوب والقصص اللي احنا عملناه والبلاوي والحاجات دي كلها ويتوب الله على من تار شو بقى اللي جاي بعد كده اللي جاي بعد كده من هذه الأمور هي... هيجاوب على الأسئلة اللي انت كل ممكن تسأل عنها بحمد الله رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه أعد كده وتذكر عظمة الله تذكر خوفه من الله تذكر ذنوبه وعرضه على الله تذكر حاله إذا وقف بين يدي الله تذكر حبه لله تذكر شوقه إلى الله تذكر تمنيه القرب من الله أي حاجة من الحاجات دي طالما إنه هو الأمر دا يعلق بربه جل ذكره فإذا, فإذا هو قد فاضت عينه بالدمع عين كده قعدت تسكب الدمع تعيط كده وده بيحصل كثير من بعض الناس الناس الصالحين أذكر أن لما كنا في كلية كان فيه إخوة في كل الطب آآ آآ كنا في المدينة مع بعض فهم قعدين كانوا يعودوا الإخوة دولة كانوا يكبر عندنا في السن كان هو بيبقى في أخي ستنى في طب وشنا مثلا في أولى في تانية مش عارف إيه وكليه فالأخوة دول كان أذكر منهم واحد كان من الشرقية اسمه محمد محمد داخل لما هو يفتح المصحف كده تلاقي العين النازل على طول شغاي ولا ولا المعروف ولا أي حاجة محمد في المدينة ولا حاله فاضي بس إحنا عارفين إنه بهيئة وكذا إنه هو يعترف غير بالأخوة اللي هم بيبعوا عاوز يخطب عاوز يلدرس عاوز يعمل مش عارف دي حاجة كويسة لكن أنا بضرب مثال بالأخذة بالزين اللي يقول يفتح المصحف كده تقعد تشوف عمال عيّة شغال عرضهم بدون صوت بدون حاجة وده كثيرا ما بيحدث عند بعض الإخوة وعند بعض الأخوات وعند بعض الناس الصالحين ده إذا بكت عينك من خشية الله هذه العين كما جاء في حديث عن أبي بريرة أن هذه العين هذه العين لا تمسها النار لا تدخل النار حتى يرجع اللبن في الضرع شوف اللبن اللي نزل ده من البقرة ولا الجموسة ولا, ولا المعزة ولا ولا معقولة تقدر ترجعه في ضرعها تاني استحيل،, استحيل لانه ما خرجش من اربة هو فيخرج من بين الدم واللحم فده جاي كده ده مصنع اله ده ربنا اللي خلقها على هذا الحال فمش ما مفيش بقى إيه بتاع ده فنطاز هتكون بفين مش مستحيل يرجع تاني مستحيل فهؤلاء العين التي بكت من خشية الله يستحيل أن تعذب بنار الله عز وجل حتى يرجع اللذن في الضرع والإنسان يصل إلى هذا بالמודاوم على الطاعات وكثرة استغفار كثرة استغفار واعمال الأعمال الصالحة فدي كلها تقربك الى هذا طبعا ما يؤخذ من الحديث معروف كثير والكلمات هي ما ان هيش نعم شاب لا اتكلم مع عبد لا يبقى انت بقى معلش يعني طب يا فست نعم. ماشي. لا ما هو ماشي السؤال كويس. الصدقة الخفية إنما هي صدقة التطوع التي لا داعي لإظهارها. أما إذا كنا بنحرض الناس على الصدقات والناس مش عاوزة تدفع، وجيه واحد من الناس المتبرعين قال أنا تبرعت بميت ألف هو تجمع لليتامى. هيشجع الناس إن هي تجيب فلوس تبرع دي لا بأس فيها، بل ممكن يكون له فيها أجر. أكتر من لو أخفاها عشان اتداعي إليها أنه الناس تتبرع بالإيه بالساند. أما الزكاه المفروضة الزكاه المفروضة لا ده, ده تعلن الزكاه المفروضة لأن أنت ما تتصدقش بها ده, ده حق واجب عليك فإنت ما تخفهاش بتعلنها عشان الناس كلها بتعلنها وعشان الناس كلها تفتكر اللي ما طلحش يطلع واللي مش عارف إيه وهكذا تمام أيوة في قصص كتير زي سيدنا الصديق رضي الله عنه لما راح جاء فلوسه كلها وجيهم تبرع بيها سيدنا عمر جاء برنصه وتبرع بيه ومش عارف ايه وبتاعه وسيدنا عثمان قال أنا هجهز ما عرفش ايه وجهز ما عرفش ايه الغالث لما النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم ما عادش بقى ايه الحاجة هتزعل الفلس حتى مهما يكون عمل ومع هذا سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه كان يزداد من الطاعات حتى مات شهيدا صائما رضي الله تعالى عنه. دعته. ماشي في ماش فيله ويا دعته. ماش يطلبه. آه. آه. آه. ما هي دي دي رواية صحيحة. والثانية رواية صحيحة. عن أبي هريرة رضي الله عنه. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما يخشى أحدكم أو لا يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار هذا الحديث يتكلم عن مسألة المتابعة نشفنا متابعة للإمام نشفنا أن الإسلام حريص جدا على إيه على صلاة الجماعة وصلاة الجماعة دي لها إمام فالإسلام حريص على وحدة الصف وبالتالي سيكون حريصا على متابعة الإمام في الصلاة هذا الحديث تكلم عن هذا يحذر النبي صلى الله عليه وسلم الذين يرفعون رؤوسهم أو يحركونها يعني قبل أن يحرك الإمام رأسهم رفعا ونزولا يخوفهم بذلك أما يخشى هؤلاء أن ينسخهم الله أو يحولهم إلى صورة حمير أو إلى حمير حقيقة رأسه يعني وشو. صورة الحمار اللي هو وشه رأس الهيئة بتاعته دي خلاص؟ أو يحول رأسه رأس حمار ترمت حول رأسه رأس حمار يبقى هو صورة صورة حمار إما أن يكون ذلك هذا طبعا على سبيل الحقيقة على سبيل الحقيقة طب على سبيل الحقيقة هل الأمة دي فيها ماسخ ولا ما فيهاش بعض العلماء بيقولوا أن الأمة ما فيهاش ماسخ وبالتالي طب فسر الحديث ده إزاي قال إن نبي صلى الله عليه خوفهم بذلك خوفهم بذلك فامتهوا وبالتالي ما حصلش إيه مسخ. ولكن هناك في بعض الآثار أنه سيحدث هذا المسخ في تلك الأمة في تلك الأمة بس مش مسخ عام إنما هو لأفراد ارتكبوا معاصي معينة ومن هنا لا مانع من حصوله لبعض الأفراد الذين يصرون على مثل هذا الأمر فدول الوجهين اللي هم وردوا من العلماء في هذه المسألة أما يقشى أما هنا بسموها هنا للاستفتاح والهمزة لاستفهام وما للنفي ويقصد بذلك التوبيخ يعني الناس اللي بتعمل كده مش خايفة إن ربنا عز وجل إن هي أصرت على ذلك أن يحول رأسها أو صورة صورة حمار هذا تخويف لهم من هذا الفعل حتى ينتهوا عنه. تخف لهم من هذا الفعل حتى ينتهوا عنهم إذا رفع رأسه قبل الإمام أي في الركوع أو السجود. الرفع قبل الإمام حكمه إيه؟ هو حرام. عند جمهور العلماء الرفع قبل الإمام حرام عند جمهور العلماء وذهب بعض العلماء إلى كراهته ولكن الراجح والصحيح في نفس الأمر الصحيح إن هو حرام إنه يحرم على الإنسان المصلي أن يرفع رأسه قبل رأس إمامه وفاعل ذلك يأثم فعل ذلك يأثم طب هل تبطل صلاته بذلك ذهب البعض إلى أن الصلاة لا تبطل وذهب البعض إلى أن الصلاة تبطل ذهب البعض إلى عدم بطل الصلاة وذهب البعض الآخر إلى أن الوعيد الوارد نهور يؤدي إلى بطلان الصلاة ردي إلى بطلان الصلاة هنعرف الراجع كيفية المتابعة كيف تتابع الإمام الإمام النووي رحمه الله عنده كده شوية حاجات ما تلاقيهش عند حد ثاني يقول لك متابعة الإمام تبدأ بعد شروع الإمام في عمله أنت تشرع في العمل بتاعك بعد الإمام ما يشرع في عمله هو وقبل أن ينتهي منه تمام كده أول ما الإمام ينزل خلاص وراكع الإمام أنت انزل معه قبل أن, إيه؟ أن يرفع قبل أن يرفع ورفع فارفع وراءه قبل أن ينزل من, من, من وقوفه وهذا يبقى تبدأ في عملك بعد بداية الإمام في العمل بس تستنى بعد الام وخلص الروك وبعدين تبدأ أنت لا المتابعة أن أنت تبدأ بعد بداية الإمام العمل وقبل انتهائه منه ما تشرعش في العمل بعد ما ينتهي خلص من العمل. ده كيفية المتابعة طب لو قارنت الإمام لو انت عملت معاه اشتغلت معاه هو بيقول الله اكبر وانت معاه الله اكبر نفس التوخيد بتاعه المقارنة للامام اما ان تكون في تكبيره الاحرام او السلام او في غيرها لو كان في تكبيره الاحرام فصلاتك تبطل فصلاتك تبطل لانه لا تنعقد المتابعة هنا هو أصلا أنت كده عادش تنفع تتابعه في حالك لأنه أنت سويته فين في أول عمل تنعقد به الصلاة كما تستنى لما الإمام يقول الله أكبر وبعدين إيه أنت تقول إيه أنت كمان الله أكبر طب إذا كان في السلام اللي بيساوه بعض الإخوة كنت شاهدون في بعض البلاد معتمدين على بعض الأحوال يعني الإمام بيقول بص يبدأ في السلام عليكم تيوم معا السلام عليكم في اليوم مع أقل ما فيها الكراهى أقل ما فيها إنه ده مكروه وقال البعض ببطلان تلك الصلاة يبقى إزاي بقى تقول إيه لإنه ده في إن أنت تسوي إيمان في السلام ولو بيعتبره سنة بيذكر عن بعض المشايخ يعني إنه هو يقول إن ده هو ده السنة أه؟ كلام ده يعني لما تقرأ الأحاديث نعرفش إزاي يعني الشيخ قاله بس المهم إن إنه إنه الإمام جعل ليؤتم به نعم. الخروج من الصلاة بالتسليم الأولى، لكن ليس هذا من المتابعين، بل هو ينتظر حتى يسلم التسليم الأخرى، ثم يقوم بعد ذلك للصلاة. لكن لو قام على رأي البعض الصلاة بتاعته ما تعطوه ما لكن هي فيها مخالفة من جهة الصورة. هو بنيها على على ما هو الناس اللي في آراء متخالف بدل ما يقول لك أن إذا قلنا أن الأصل للإمام يخرج من الصلاة بالتسليمة الأولى فما بال التسليمة الثانية لو إحنا هنعتبر أن هي تسليمة واحدة طب التسليمة الثانية كانت ليه هم العلماء بيفترضوا أعمال فقط يعني يقول لك إذا الإمام سلم التسليمة الأولى انتهت الصلاة ولا ما شيء طب لو واحد أحدث بعد التسليمة الأولى ينفع ولا ما انفع شيء عدوا يقولوا فصلوا عليها وإيه وعدينه لكن مش معنى كده هو سلم السمنوت ومنته تمت صلاتك لا انت تستنى لغاية لما يكمل تسليمه افتراضات الائمة ديت لها ابعاد اخرى اما ينبغي الانسان عشان يحافظ على السنة ينبغي ان هو يستنى يسلم يمين يسلم شمال طب لو هو ما عملش كده سلم يمين وبعدين اهم يبقى انت معرض ان صلاتك تكونش صحيح ليه لانه في اراء هتخالف في هذا الامر يبقى انت عملت ايه تقول لها انا باخد بالقول ده طب وانت تخلي ليه صلاتك موضع خلاف أبو النبي صلى الله عليه وسلم عملي الصحابي بيعمل الزاي مش إحنا هنستدل له بقى بال بالأصول نرجع بقى بعدها عمل النبي صلى الله عليه وسلم وعمل الصحاب هل وارد عنهم إن هم كان يسلم وبعد ذلك السمة الأولى وبعد اللي قوموا الموضوع لا مشوارد فيه حاجة يبقى خلاص تعمل زي ما كانوا بيعملوا ما تفترضش من عن لكن الصلاة كده بتاعتك تكون صحيحة يبقى إذا كان المتابعة حصل بينك وبين الإمام اتفاق في تكبيرة الإحرام فالصلاة تبطل طب اتفاق في السلام اخترنت به تسلم في خلاف قيل تبطل وقيل ان ذلك مكروه فقط وليس يبطل الصلاة يبقى أعمل اتجنب هذا الأمر تسلم المسلم ومعدي نسلمنا تمام وفي بعض الأثار واردة أنه في السجود كانوا يسجدون إذا وضع رأسه على الأرض إذا ما كانش عندي إذا ما كانش عندي أدلة أخرى تبين الهيئة اللي أنا أبدأ من عندها يبقى أنا بعد ما هو يصل إلى نهاية الفعل أبدأ أنا أبدأ أنا أما إن السجود ففي بعض الأثار يقول إنه كانوا يسجدوا لما يضع رأسه على الأيه الأرض يعني جفهته على الأرض وهو ده الصح لأنه بينتهي كلامه عند وصوله إلى الأرض بعض الناس تكبر وهي جالس الله أكبر بعدين يقوم معتمدا على توضيحات الشيخ الألباني رحمه الله اللي قاله الإمام النووي في المسألة مشكلة وذلك اللي أنا باخد به أنه أنت بتكبر تخلي تكبرتك تغطي أغلب العمل تقول الله أكبر تقول الله أكبر التكبير اللي ما يتمدش هي تكبيرت الإحرار أما الباقي التكبيرات بتتمني ودي تفصيلات قد تجد البعض يخلف في أشياء منها وقد وإن كان دي ما فيهاش مشكلة بس أنا بنقول إن باب يعني معرفة الشيء لا أنا ماليش دعوى الخطأ لا لا لا أنا إذا الوقت إذا كان الإمام مطلوب منه متابعة المأمور مطلوب منه متابعة الإمام وال والإمام الإمام دلوقتي لم يكمل الفعل بتاعه لم يكمل الفعل بتاعه في السجود إحنا بنسجد بعد الإمام ما يوصل للأرض خلاص كده فإنت لو نزلت أثناء فعلي ولم تسبقني يعني أنت بديت بعدنا ما بديت ولكنك إيه لم تسبقني أنا لسه مصدش أرض ولم تسبقني ماشي الصلاة تصح خلاص كده الصلاة مش تبقى باطلة لكن الأصل إن أنت ما تسجدش إلا لما أنا أبصل إلى الأرض أن الإمام يتوهم إن أنا دلوقتي وصلت ده بالعكس ده هذا دليل على إن أنا لسه ما وصلتش نقول الله أكبر هتنتهي إمتى؟ هتنتهي مع وصولي أنا أما طول ما أنا بقول صوتي طالع صوتي طالع بأنا لسه ما وصلتش فدي أولى إن هي تبقى كذا لو إحنا حبينا نتفهم فقه الحديث يبقى نرجع قدام شوية نطلع فوق عند دلقيم اللي فوق مش اللي دلوقتي لا اللي فوق لإني دول أدرى بهذه الأمور نعم. م... ما هو ده برضو كلام الشيخ الألباني م... ما هو ده زي ده مبنى على الكلام اللي احنا قلناه مبنى على الكلام اللي احنا قلناه انا طبعا ما بقولش كلام الشيخ غلط ولكن بقول انه في ائمة اولى بهذه المسائل بالذات من الشيخ قالوا بغير هذا الكلام لكن عاوز بس في مسألة التقليد يا جماعة نقلد اللي هو اولى بالتقليد هل انا دلوقتي لما ما قلدش الشيخ الالباني يبقى بحبوش؟ لا بالعكس ده, ده من الجهل عندي إن أنا ما سعاش إن أنا أخذ من المكان اللي خذ منه أسلكوا الطريق بتاعه مش أنا شفت اللي هو عمله إيه والشيخ قال عليه إيه طب إيه المنع إن أنا أفتح الكتب الكبيرة أبص فيها لأنه دي مسألة يعني ساعات بتكون مبني على الفهم شوية إنه يكون فهم الشيخ كده لكن في فهم علماء تانيين فهم يعني مش هنقول غيره ولكن أوسع شوية من هذا فبالتالي مش معنى موافقتك للشيخ في كل حاجة انه كده انت بتحبه مش معنى كده ولا مخالفتك له في بعض الامور ان انت بتحبهش ده لا علاقة له تبدأ احنا خالفنا الصحابة رضي الله عنه ايوم مش فيه ساعات علماء بيقولك ايه لا قول الصحابة مش حجة هنا او عملوا هنا مش حجة مش بيقولوا كده وعلماء سنة ومع هذا هل يعنى كده انهم بيحبوش الصحابة لا، ماذا معناها كده؟ المد بيبقى في لفظ الجلالة مش في أكبر دي حاجة. وهذا جائز إنه الأذان يومد أما الإقامة فتحزف يعني تبقى سريع بس مش بالتغني اللي هم في بعض الناس بدغني زي التلفزيون كده أذان اللي بيعمله مشاهير تلفزيون ده غلط، ده غلط، التغنى لا، إنما المد، المد غير التغني. إذا أنا تأخرت عن الإمام، الإمام ركع، خلاص صلّى الإمام ركع، ودوله تبي يرفع لسه نازل إيه؟ أركع. أو الإمام رفع وأنا لسه بنزل أركع لو حصل منك ذلك فصلتك لا تبطل وإن كنت قد خالفت فيه أما إذا تأخرت عنه ركنين ركنين يعني هو دلوقتي ركع ورفع خلص الركوع كده وسجد كمان وإنت لسه خلص السجود يعني سجد سجد وقعد وإنت لسه بتركع صلاتك تبطل بهذا بس هذه الأمور تحتاج إلى تفصيلات شوية وده مش محلها ولكن دي أهم الأمور اللي بتحصل لو أنت تعمد تعمت أن أنت تسبق الإمام بركن صلاتك تب تعمت أن أنت تسبق الإمام بركن صلاتك تب طيب يفرض أن أنت بعيد عن الإمام ومش سامع أو تغلوش عليك الصوت أو بتاع أو ما سمعتش كويس الصوت وركعت وركعت وصلت ركوعة أوه والإمام كان لسه ما ركعشي كان لسه ها في الركوع صلاتك تبطل؟ لا ما تبطلش طب أعمل إيه؟ استحسن بعض العلماء أن أنت ترجع تقف ثاني عشان تركع وراه وبعضهم قال إيه خليك زي ما أنت لغاية لما الإمام يركع وإيه ويرفع خلاص واضحك كده يبقى ليك أن أنت تعمل بنا وليك أنت تعمل بنا وأولى عمدي أنا أن أنت تفضل زي ما أنت ليه؟ حاجة أن أنت بتعملش عملين خلاص ي أنت تبقى تفضل على ركوعك، وغت لما هو ينزل طالما أنت كنت ساهي ولا كنت مش سامع الصوت كويس ولا كنت مش عارف إيه، تفضل على حالك وغت لما هو يركع وبعدين يرفع تب تتابع بقى في الإيه في الرأفة. في حاجات عاوز الناس تتعلمها بقى هو دلوقتي الناس دق دق يعني تعلمهم في الصلاه في دروس الفقه في المسجد الناس اول ما تقول لها بس فقه هيحصل لها صدمه عصبيه ما حدش بيعرف كده اتقال مع مثلا ان احنا النهارده هنشرح ازاي ايه؟ نوضح لكم بس ازاي نركع وازاي نسجد وازاي مش عارف وقوم كده وممثل لهم ويعمل لهم عادش لهم قال رسول الله صلى الله وقال مش عارف وقال مش عارف مين ايه. هو مش كله ما معندوش بيه آه أقول الـ الـ الـ أحسن طريقه هو إزاي النبي صلى الله عليه وسلم معلم الصحابة علمهم إزاي يركعوا إزاي زجودة مش عرفيه على المنبر زي ما علمهم كده فالإمام يعلم الناس كده هو يقول لهم يوريهم إزاي يركعوا وقال لهم لما أنا أقول كذا إنتوا تعملوا كذا لما يطبقوا الحاجات دي هتضبط ستلاقيها تلزق عندهم لأنه هو مش عاوز يحفظ قواعد هو عاوز يشوف الفعل اللي بتعمل إيه عشان يعمله بس هو ده شغلته لأنه هو ما هوش بيدرس بعد ذلك عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بل أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم اشتد قوله في ذلك حتى قال لينتهن عن ذلك أو لتقطفن أبصارهم هذا الحديث يتكلم عن مسألة وهي بعض الناس في الصلاة كان يدعون يقول كده سمع الله ولم يبحانه مثلاً والله مش ولم يبحث ويرفع كده في السماء, في السماء أو لما يكون عنده قراءة فيها دعاء وليس يرفع عينه كده في السماء وبتاعه. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك كان الصحابة هم بعضهم بيعمل كده فنهى عن ذلك فانتهى الناس عن هذا ولكن بقت بقية متعلقة بهذا الأمر وكأنه ده يشبه عندها يعني هي ما مش هتوصل اللي بالبتاع اللي بتعمله ده فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا تحذير شديدا وقال إن ما بل أقوام يفعلون كذا لينتهن أو لتخطفن أو تخطفن أبصارهم يعني سيعموا بسبب عدم يسمعهم هذا الكلام الذي قلت لهم قيل قيل إن هناك مثلا بعض التفسيرات أن نقول أن هناك أنوار تنزل على المصلّي إذا قام في صلاته، فربما إذا رفع رأسه إلى السماء عينه يخاطف بصر، أو نحو ذلك. الشاهد من الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا وخوف منه تخويفا شديدا. تخويفا شديدا. طب هذا التخويف والتحذير هو في الدعاء أثناء الصلاة ولا في القيام في الصلاة كلها. بعض العلماء قال إنها وارد في الدعاء لو أنت في الصلاة و... و... و... ومرت بدعاء أو دعيت أو بتاع ورفعت كده في السماء فهذا في تحذير شديد وبعضهم قال أن تحذير شديد في رفع البصر إلى السماء عموما في الصلاة وهذا هو الرأي الأولى هذا هو الرأي الأول لأن العقوبة الشديدة المترتبة على الموضوع تدل على حرمة هذا الأمر أما تخصص هو خص الدعاء هنا ما بلغوا من رفعنا الأبصارم إلى السماء في صلاتهم دي رواية ما ذكرتش الدعاء خالص فدي رواية مطلقة أيه وفي رواية ذكر الدع كانوا برفع عند الدعاء طب إيه القصة نجمع بينهم إزاي إنه النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن رفع عن رفع الأبصار إلى الستماء في الصلاة عموما وإنما خص بالدعاء في الرواية الأخرى لأنه كانوا يرفعون ساعة الدعاء خلاص فنهاهم عن رفع البصر اثناء في الصلاة نهائي لا تقول في دعاء ولا في غيره وخص ضعفر الروى الأخرى الامكن نفعلونه في الدعاء هذا هو الأولى نعم هن هذا الحديث فيه النهي عن رفع البصر إلى السماء أثناء الصلاة وهذا أجمع عليه العلماء أجمع العلماء على هذا طيب الرفع رفع الوجه إلى السماء في غير الصلاة عند الدعاء قال بعض العلماء بكراهة ذلك وجمهور الأئمة على جواز ذلك وهو الحق زي ما ربنا النبي صلى الله عليه وسلم قد نرى تقلب وجهك في السماء فهذا يدل على أن يجواز رفع الوجه عند الدعاء إلى السماء هذا هو الحق في المسألة طيب أين ينظر الإمام وأين ينظر المأموم ينظر الإمام في موضع السجود ينظر الإمام في موضع السجود قبل اختلف العلماء في نظر المأموم في صلاته ينظر فين فبعضهم قال ينظر في جهه الإمام عشان يلاحظ ايه حركاته امتى ينزل امتى يرفع إمتى عشان يتابع وبعضهم قال ينظر موضع السجود خلاص عشان خاطر يكون ده عشان ما يبقاش عين وما تنشغلش مين ما تنشغلش شمال وما إلى ذلك من هذه الأمور وهناك رأي ثالث بيقول أنه ينظر جهة القبلة ودي أقوال للعلماء الثلاث أجمع بينها فيه في لو أنا خشيت خشيت أنه أنه أنا مستمع صوت الإماء ودلوقتي أنا بأتمم اللي قدامي على حركة الإمام المأمومين اللي قدامي فأنا لو بصيت في الأرض ممكن ما شوفش حركتهم فممكن إيه أركز في الأرض وأرمي بطرف عيني كده قدامي عشان أشوف حركتهم بحيث أتابعهم أما لو أنا سامع الصوت فالأولى أن أنت تنظر فين في موضع السجود طيب ال ال العين في الصلاة قال بعض العلماء بكراهة هذا الفعل وقال بعضهم لا بأس به يعني هذا غير مكروه يعني يجوز هذا الفعل وجمع بعض العلماء بين القولين فقال يجوز تغميض العينين في الصلاة إذا لم يكن فيه شيء مكروه بمعنى ان انت شنو شنقوله عليك خاشع يعني ويستحب اذا كان النظر سيشغل الانسان في الصلاة زي اللي شاب حين خطط قدامه هيسرح فيها وابتاعه فغامة بعينيه خوش خشية الايه إن هو ينشغل عن الصلاة قال يستحب له فعل ذلك في هذا الوقت يبقى كده جمعنا بين الاقوال في هذه المستلة نقف كده عند الحديث الثلاثة وعشرين كده في نهوة يعني هنبدأ في الثلاثة وعشرين إن شاء الله يبينفاضل ثلاثة وعشرين وعشرين وخمسة وعشرين يبينفاضل في الحديث إن شاء الله يبينفاضل إيه محاضرتين في النقطة